بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب لِمَاسِحِ سَابُرٍ وَهُمْ فِي غَفلَةٍ يَعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إلَّا أَسْتَمَعُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ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 بَلْ قَادُوا أَضْغَاثَ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ من قَرْيَةٌ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلا رجالا نُوحِي إليهم فَكُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَعَطَيْنَاهُم مِّنَ الشَّيَاطِينِ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا كم كتابا فيه ذكركم, فيه ذكركم أفلا تعطون وكم قصنا من قرية كانت ظالمة وألشنا بعدها قوم آخرين فلما أحسوا, بأسنا فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون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 كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له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 يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا فسبحان الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عنا يصفون لا يسأل عن يفعل وهم مسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي لي أنه لا إله إلا أنا فعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين وَلَا وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن وهم من خشيتهم الشقاء ومن يقل منهم إني إلىهم من دونه فذلك لجذيه جهنم كذلك لجذي الضالين أو لم الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رطحا ففتقناهما, ففتقناهما وجعلنا من الماء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 ونبلوكم بالشر والخير فتنا وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنا وإلينا ترجعون وَإِذَا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خذق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون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 من أقرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا